رحمة الله تعالى وبركاته ما هي يا شيخ عائق استجابة الدعاء أعظم عائق باستجابة الدعاء هو عدم حسن الظن بالله قبل الذنوب فإن الله عز وجل يستجيب حتى للكافر أما يجيب المضطر إذا دعاه للأسف أنا تعجب بعض من طلبة العلم يقول موانع الدعاء أولها الذن لا ليس أولها الذنب بل أولها سوء الظن ماذا يقول عمر واسمع يقول عمر أنا لا أحمل هم الدعاء الإجابة والأحمل هم الدعاء متى ما ألهمت الدعاء الإجابة كلام لا يوزن بالذهب بل هو ذهب رضي الله تعالى عنه لهذا أول عائق من عوائق إجابة الدعاء أنك حينما ترفع يديك إلى الله أن يقع ولو في نفسك أن الله لن يستجيب لك هذه مصيبة بل انظر على أن باب الملك باب انظر على باب الملك أو إلى باب الملك أنه قد فتح وأن الله عز سيستجيب لك هذا أعظم إجابة وأعظم شيء بالدعاء أول إذن أول عوائق ومعوقات استجابة الدعاء هو سوء الظن بأن الله لن يستجيب لك لأن أصلا ما من عبد مسلم يرفع يديه للسماء السماء إلا واستجيب له إما يدخره الله له في الآخرة يعني مثلا يا رب اجعلني ملك مثلا فالله عز وجل يدخره لك في الآخرة مثلا يا رب شافي ابني والله عز وجل قدر في لازل أنه مثلا سيتوفى بسبب مرض يدخره في الآخر المهم أنك دعوت أو يصرف عنه بالسوء بقدر ما دعا ماذا تريد أفضل يعني يا أخي ما أحد يرفع يديه للسماء يطلب من ربه إلا وينال شيء مستحيل لا لا تأتي تقول لم يست لا أنت نلت شيئا لكن نحن عقولنا قاصرة ما تطمع دائما للأجل نريد العاجل الآن فأنت ما ترفع يديك للسماء إلا يستجاب لك هذه مسألة واحفظها أو يدخرها الله لك في الآخرة أو يصرف عنك بالسوء بقدر ما تدعو فإذا أنت على كل الأحوال أنت ماذا مستفيد إذا أول من عواقب إجابة الدعاء سوء الظن ثاني شيء يأتي بعد هذا ماذا الذنب هذا الذنب هو الذي يحول بينك وبين الإجابة بعد سوء الظنب لكن إذا أنت أحسنت واعترفت بالذنب العبد الفطن في الدعاء يعترف بداية بالذنب أمام ربي يقول يا رب أنت تعلم أني وقعت في ذنب كذا ولكني أرجو رحمتك يا رب أنت تعلم أني وقعت في ذنب كذا يا رب غلبت علي شقوتها تضع ذنوبك أمام الله ثم ترجو ما عنده فإن الله كريم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول اللهم يسألك, اللهم يسألك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجل هذا أما أثنى على ربي ثم صلى على نبي ثم سأل الله مسألته ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنبه لا تفنن في الدعاء نحتاج فن في الدعاء لهذا عمر بن الخطاب كان يوم يتكي على سارية المسجد واسمع وعقل ما أقول فجاء رجل دخل المسجد صلى ركعتين كلمح البصر مستعجل صلى ركعتين ماذا على عجالة كلمح بالبصر عمر الخطاب ينظر ثم هذا الرجل نفسه رفع يدي بمقدار ساعة فجاء له عمر الخطاب قال يا أخي اسمع الحكمة قال يا أخي قللت المهر وعظمت الطلب قاله يا أخي قللت المهر وعظمت الطلب فإذا أنت, إذا أنت ربت شيئا من الله فقدم يعلم لهذا كان من أدب الدعاء أن تقدم صدقة قبل أن تدعو من أدب الدعاء أن تقدم صدقة قبل أن تدعو من أدب الدعاء أيضا أن تدخل سرورا على قلب مسلم قبل أن تدعو من أذب الدعاء أيضا أن تأتي بطاعة قبل أن تدعو وتأتي على طهارة قبل أن تدعو إذا أنت أردت لو الآن يتيح لك أن تجلس مع ملك تأتي بأفضل ثياب وأفضل عطر وتصغ الكلام بصيغة موجزة وجميلة في طلب ما تريد فكيف ملك الملوك؟ قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح